سبعة، استمع إلى الآية الكريمة والحديث الشريف وقرأهما ثم اكتبهما في دفترك بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه؟ ويده